A'udhu Billahi Minash Shaitan Ar-Rajim Bismillahirrahmanirrahim Yusabbichu Lillahi Maafi Assamawati Wa Maafi Al-Arzim Al-Malik Al-Qudduos Al-Aziz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 ولا يتمنون هبدا بما قدمت ايديهم والله عليم بالظالمين قل ان الموت الذي تفرنون منه فانه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة في يوم الجمعة فسعوا إلى ذكر الله وذر البيع